ثم الذين كبروا بربهم يعدلون خَلَقَكُم الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل ثم أنتم تمترون وهو الله في السماعات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغَلِظَيِّمْ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ لَسَوْفَ يُعْطِيهِمْ أَنبَاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا كَمْ آلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لكم. وَأَصَلَّتْ السمَ عَلَهِم مِدْ وَجَعلن الأأَنْهَا وَتَج مِنْ تَحقم فَأَهْلَكناَ غُم بِذُنُ بِهِم وَأَ شَعْنَ مِن بَعْدهِمْ قَرْمنًا آ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي لَقَطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو لا قضي الامر ثم ما ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا وَلَقَدْ أُسْنِزَ أَبْرُسُمٌ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ قَبْلَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل لمن في السماوات والارض قل لله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 وَلَهُم مَّا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي على عذاب يوم عظيم من يثرب عنه يومئذ فقد رحمه وذالك الفوز وَأَنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرْءٍ فَلَا كِمَ شِفَ لَهُ إِلَّا هُوُ وَأَنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ مَا شَهِيدٌ بَيْنِي وَ إهمذا القُرآانُ لأَِك وَ إهماذا القُرآ لذِكُم ايننكم لا تشهدون ان مع الله الهه الاخر قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَوَى وَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 وَانْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَغَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَىٰ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا تَا إِذَا جَاءُكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين, يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما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 لما كانوا يخفون من قبل ولو هدوا لعادوا لما وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا زاءتهم الساعة بغتة قالوا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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يكونون فإنهم لا يكذبونك وَ مكِ الظَّالِمَِ بِآاتِ ل يجَحَدُ وَلَ قَدِكُ الذبَ تُصُلُم مِنْ قَبلكَ فَصَبَروا عَ كُّمُ فَصَبَعُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبَعَتُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم الأمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء هم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أريتكم إن أتاكم هداب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدون إن كنتم بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ, من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرا ولكن قصت قلوبهم وزيّن لهم الشيطان وزيّن لهم الشيطان فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا مِنْهُمْ بَعْضَهُمْ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ لَقُطِّعْنَ أَمْرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلموا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ أَوَذَلِكَ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ زَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ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 قُل لا اقُولُ لَكُم انّي خَازِمٌ اِنَّ اللهَ وَلاَ اَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ اقُولُ لَكُم انّي مَلَك ان اتَّبِعُ الا ما يُوحَى قل هل يستوي الأمى والبصير أفلا تتفكوا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من له وللجن ولا شفيع ليس لهم من دونه وللجن ولا شفيع لعلهم يتقون وَلَا تَفْرُضُ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَلَا يَجْعَلُونَ وَجْهَكُمْ مِّنْ خِتَامِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ حِسَابِهِم من شيء وما وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُوهُمْ فَتَكُونُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضًا لِيَقُولُوا أَهَاؤُنَا إِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِمْ رَحْمَتَهُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ كتابا من بعده وافنا حف انه غفور رحيم وكذلك نفصل الانايهات ولتستبينا سبيلا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُ قَدْ ظَلَلْتُ إِذًا وَمَا حَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُقُ وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٌ وَلَا عِطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وهو الذي يتوفاكم بالليل مَا ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَمَا يُنَبِّئُكُم ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من البر والبحر تدعونا نغوث تضرعا وخفية لان ان لَدْعُونَا قَوْ تَفَرُّعًا وَخُفْيَةً لِئَن أَن جِئْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ من قل الله ينجيكم من هنى ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسبا بعض اوذ كيف نصرب الان ياكل علهم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِنَّ مَا يُوسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَنَاذِرٌ بَعْدَ الذِّكْرِ وَمَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ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 قل أنا دون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضعنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الذي استهوت الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قُلْ إِنَّ غَدًا وَاجِهَهُ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا أَنْ نُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ وَاتَّقُواهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من فلما يجن عليه الليل رآ كوكبا قال هذا يا ربي فلما أفل قالنا فَلَمَّا أَلْقَى رَبُّنَا سِقًا قَعَ عَلَيْهَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَ عَلَنَا إِنَّمَا يَهْدِينِ رَبِّي نَكُونَنَّ مِنَ القوم فَلَمَّا وَالشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا مَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف من تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَوْفَوْدَ عَجَاتِ مَنَّ شَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وروسا وهابو وكذلك نجزي المحسنين وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَإِنْسَى وَإِلِيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آلِهَتِهِمْ وَذُرِّيَّاتٍ وَإِخْوَانٍ وَجْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطْ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْمُّرُوءَةَ يكفر بها هؤلاء فقد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ إِنَّمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِلْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ نورا وهدى للناس تجعلونه قاطيسة بدونها وتخفون كثيرا وَأُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَنَا بَأْقُمُ قُلِ اللَّه ثُمَّ ذَرَاهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يلعبون. وَهذَ كِتابَابُ أَ زَلْناهُ مُبارَكُمْ صَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُمْ زِاءُم مَخُر وَمَنْ حَوهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَضْلَمُ مِنْ من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وَلَمْتَ مَائِذِ الَّوادِمَُ فيِي غَمَاتِ الْ المَوْوتِ وَالَّلَائِكَتُ باسِطُ أَْدِهِمْ أَخْرِجُ أَن اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِيتُمُنَا فُرَادٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَّنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَوْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءٌ لَقَدْ تَقَطَّى بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْرُمُونَ أن الله فالق الحب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي جاء لكم الله فأنات فكون ذلك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ النُّورِ لِتَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أن أرشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن ومن النخل من طلعها قنوان دانية وزمات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها, مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمده إذا أثمر وفي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وَخَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَمَالَا عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض انما يكون لَهُ ولد ولا تد ونم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا اله لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لَمَّا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ فَأَجِئْ يَا حَقٌّ بَصَائِرُ مِنْ ربكم فمن أبصر ومن عب الصوا في نفسك ومن عم يف عليها وانا وكذلك كنصرف الايات وليقولوا دا واستو بنه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو ساء الله ما أشركم وما جعلناك عليهم حفيظا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ كَذَا مَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلْ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمَ بِاللَّيْلِ جَهْدَ أَيْمَانٍ جَمَعَ إِنْ زَعَمُوا لَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَمَا يُشْعِرُكُمْ اننها اذا جاء ات لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون وَلَنَّا أَنَّنَا مَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مَتَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبْلًا وَمَا كَانُوا وحسرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يساء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي ءاذبا شيئا يطرينا الانس من الجن يوحي يوحي بعضهم الى بعض خوفا من قول وَلَوْ شَاءَ أَعْبُكَ مَا فَعَلُوا فَجَزَاهُمُ اللَّهُ مِنْ وَلَتَصَالَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يَرْضَوْهُ وَلَيَقْطَرِفُوا مَا حَقُّهُمْ افَا رَأَى اللَّهُ أَبْتَغِي حُكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ بَيَانًا أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن ربك بِالْحَقِّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَأَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعْدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظلم وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مَا يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَظُلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ يَلْءٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرْتَدِينَ وَذَرُوا ضَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةِ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 وَإِن الشَّهمهُطينَ لَحُونَ إِلَ أَوْلِي إكِمْ لجَادِلُكُمْ وَإِنْ طاتُهُُمْ أَنكُمْ لَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُجْنَا الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ينكُرون فيها وأنا همكرون إلا ما بأنفسهم وما وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعداب شديد بما كانوا يمكرون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُظْلَهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم ديار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ نحسرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس.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 وعلى النار ما سواكم خوالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.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 يَقصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وادو شهيدا على انفسنا وغرتهم حياه الدنيا وشهدو وشهدو على انفسهم انهم كانوا كافرين لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَلِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِرْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآن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 انَّهُ نُورٌ يَفْنِي حُطَامًا عَلِيمٌ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما جوأ مِن مَّا مِنَ الْحَمْضِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مِنَّا آلِهَةً لَّأَعَمِنَ الْخَوْفِ وَأَمَنَ مِنَ ضِيقٍ فَقَالُوا هَذَا آلِهَةُ اللَّهِ بِعَزْمِهِمْ وَهَذَا وَهَذَا لِشَعْكًا وَمَا كَانَ لِشُرَكَاءَ رَائِجٍ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلنَّاهِي فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِ سَأَنَا أَنَا وَكَذَلِكَ زَجَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُعُدِمُوهُمْ وَكَذَلِكَ زَجَّنَ لِكَثِيرٍ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 لا يرضى موخا الا من نشاء بزعمهم واناام حر مدبور خان وان وام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه افتراءا علي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 وَأَنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَبِخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عَلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدِظَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَبِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشيات وغير معروشيات والنخل والزرع وَ نخلَ وَزَّوى مُخْتَيْفًَا أُكْنُهُ وَزْدَْتَُ وَرُم منَ مُتَشابِهَ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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاءَ كُلُوا مِنَّا وَزَقَكُمُ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُّبِينٌ ثمانية أسوى ينجح من الضعن اثنين ومن المعذ اثنين قل الآن الزكرين حرم أم الأنسين أما اجتملت عليه أرحام الأنسين نَبِّئُونِي بِالَّذِي كُنْتُمْ صَادِقِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آمَنَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا الَّتِي اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ وَاسْطَعَكُمُ اللَّهُ بِهَادَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَعَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضُلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلْقٍ إِنَّ اللَّهَ هُدَى مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ محرما على طائم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة خنزير فإنه رجل أو فسقا أهل لغير الله فمن الطر غير ضياغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنب حَامِلُونَ عَلَيْهِمْ شُحُومٌ هُوَ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ هُنَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ مَا أَوْ الْحَوَارِيَا أَوْ مَا اختلط بعض ذلك ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من المنزل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرطون ألف لناهي الحزه البالغه فلو شاء الا هداكم قُلْ هَلُمَّ شُهَدًا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبَعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَنْخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركون به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرب الفراح شما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لَعَلَّكُمْ وَصَّاكُمْ بِهَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِبًا إِنَّهُمْ كَانُوا عَنْ وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وفعكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصواكم به لعلكم تتقون ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى النَّبِيِّ أَحْسَنَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ وهذا الكتاب أنزلناه مباعكم فاتبعوه واتقوا لعلكم توحنون أن تقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منه فقد جاءكم بجنة ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدفانها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما, بما كانوا هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يَوْمَ يَأْتِي بَنُو آدَمَ أَنَّى رَبِّكَ مَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ لَهَا إِيمَانُهَا خَيْرًا قُلْ إنها منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ أَبُ الْحَسَنِ تَبَنَّهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ أَبُ السَّجَّاةِ فَلَمْ يُجْزَ إِلَّا مِثْلَ غَوَلٍ والانني هديتني عب يا ايها الناس صراط دينا قدما ملة ابراهيم حنيف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر ونزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَلْقًا آيَةً أَهْدَى بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ وَرَادَ دَاوَكُمْ فَاقْبضَ بَعضًا دَاوَجَةَ الَّيْلِ وَكُنْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم